طيب هناك مساله من مسائل النهي وهي هل النهي يقتضي الفور والتكرار او لا يقتضي الفور والتكرار تعلمون نحن ذكرنا في مساله الامر مبحث مساله المسائل الامر هو هل الامر يقتضي الفور او التكرار او لا يقتضي واتمنا الى هذا والخلاف فيه هنا ايضا في النهي كذلك هل النهي يقتضي الفور والتكرار او لا يقتضي نعم والتواتر والطواب أنه يقصد الفور والتكرار أنه يقصد الفور والتكرار وتعليل لانه لأنه يقصد التكرار قالوا لأن من نهي عن فعل بلا قرينه ففعله في أي وقت كان يعد مقالبا أنت الآن منهي أن تقرب الجنة منهي أن تقرب الجنة هل يفهم من النهي هذا انك لا تذنب مره واحده فقط يعني لا تقرب الذنا مره واحده او لا تقرب الذنا دائما ماذا دا تفهمون لا تقرب الذنا دائما فالنهي يفيد التكرار لا تشرب القمر يفهم لا تشرب الخمر القمر دائما وضح حياتك لا تشرب لا تشرب القمر بعكس بعكس قوله مثلا ولله ان تحب البيت او قل السلام إن الله كتب عليكم الحج فحثوا فهنا أمر لكن هل يفهم منه الاتقرار الحج دائما لا يفهم أن الحج دائما واجب وهذا مرة معنا لكن نقول ان النهي يختلف عن الأمر فهو يقتضي اتقرار كل امر نفيت عنه فأنت منهي عن فعله دائما لا يحتاج إلى طيقة جديدة منهي عن الزنا اليوم وفي الغد وبعد وفي وطوال حياته ومنهي عن أن تزني بهذه المرأة وهذه وهذه وهذه وهذه من هي عن شرب القمر اليوم والغد وهكذا ومن هي عن شرب القمر هذا بعينك وعن شرب القمر هذا وهذا, وهذا وهذا وهذا إذن أنه يقترب التكرار دائما وعرفنا هذا لأن لو قلنا إنه يحصل مرة واحدة يعني انتهيت اليوم عن القمر لكن في الغد تكرر القمر فما أصلحته وما أصلحته من جهية ما أصلحت متهيّف، فهذا معنى إفادة أنه التكرار وكذلك الفور، وكذلك الفور يعني لا بد أن تنتهي بسرعة. إنسان فكر بالزنا في وهي أمامه، فهل هو منهي عن الزنا اليوم أو يؤجل إلى الغد؟ الآن، الآن أنت منهي في هذه الحال، فيقتضي فو الانتهاء فورا يقتضي الانتهاء فوراً عن هذه الأشياء. وهناك اشباط بين الفورية والتكرار في مسألة النهي بالذات، وأما في مسألة الأمر فهي تختلف، وأما في مسألة الأمر فهي تختلف. فالتكرار شيء والفوريه شيء آخر، وأما النهي فإن التكرار والفور متلازمان، فإنه يختلط التكرار دائما طيب هناك مسألة أخرى من المسائل النهي وهي مسألة. يسميها الاصوليون او بعض الاصوليين ما يقتضيه النهي عن متعدد ما يقتضيه النهي عن متعدد يعني هناك نهي من الشارع عن اشياء متعدده هناك نهي من الشارع عن اشياء متعدده يعني نهى عن السرقه والزنا والخمر وما الى ذلك هذه اشياء متعدده لها احكام عند الاصوليين قالوا مثلا اذا تعلق النهي بفعل واحد اذا تعلق النهي بفعل واحد كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهنا ايش نهى عن ايش نهى عن الزنا نهى عن الزنا قالوا فلا خلاف بانه يقتضي صرف ذلك الواحد قال تعالى ولا تقربوا الزنا بالاتفاق ان المنهى عنه هنا الان الزنا فقط لانه صرف حديث بلفظ الزنا عن هذا المنهي بذاته لوحده لوحده فهنا ايش نهى عن شيء مفرد طيب قد يتعلق النهي بافعال متعدده قد يكون النهي عن اشياء متعدده المستمعه فهنا قالوا فان قام الدليل على ان كل فعل بخصوصه لا يجوز الاسلام عليه وذكر قول تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تاكلوا الربا ولا تقتلوا النفس هذه اشياء مجتمعه هذه اشياء مجتمعه جاءت في ايه او في ايتين ولا تقربوا الزنا ولا تسرقوا مال الغير ولا تقتلوا النفس ولا تاكلوا الربا نعم ولا تقصوا الناس في هذه اشياء مجتمعه هل نفهم من هذا انكم منهي عن فعل هذه الاشياء إذا كانت جميعا بحيث أنه يجوز لك أن تفعل كل واحدة على حدة أبيبا من هذا نقول إن دلت دليل على أنه لا يجوز فعل الشيء على حدة فإنه فإنه يكون ممنوعا نقول مثلا جاءك إنسان أنت ألها بالتمتيج لو قلت لكم لا تشربوا الزنا لا تشربوا خمرة ولا تقربوا الزنا ولا تأكل الربا هذه ثلاثة الأسياء لا تشرب الحمراء ولا تقرب الزنا ولا تأكل الربا ممكن يأتي شخص ويقول أنا سأأكل الربا فقط أنا سأأكل الربا فقط فيأتي شخص آخر ويقول كيف تأكل الربا وقد نهانا بلان عن هذه الأسياء فتيقل لك إنه نهانا عن فعل هذه الثلاثة مستمعة أما إذا فعلنا شيء شيئا منها فردا، فإنه يجي. هل يصح كلام هذا الشخص أو لا يصح؟ قد يكون غير صحيح إذا علمنا بادله أخرى أنه جاء النهي عن إيش؟ عن فعل هذه الأشياء منفردها. فمثلا، الآن نهيت عن عن هذه الأشياء ثلاثة سواء: لا تقرب الجن، ولا تقرب الخمر، ولا تأكل البيضة. لكن مرة من المرات قلت لا تأكل البيضة فقط. فعلمتم حينئذ أن فعله منفردا محرم بدليل آخر، بإثبات آخر، وكذلك ذنوب وكذلك الرجل. لكن لو لم يكن هناك دليل آخر، فإنه لا يفهم إلا أنه عن هذه الأشياء الثانية، وهي المسألة الثانية، وهي المسألة الثانية. ألا يقوم الدليل ألا يقوم التلذذ على تحريم ذلك إلى صار منفرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وان تجمعوا بين الاختين وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين الاخت وع وعمتها وكذلك قالتها وقالتها طيب قلنا لهذا الرجل يا فلان انت محرم عليك ان تجمع بين الزوجه وعمتها وقالتها وعمدها وقالتها، فجاء هذا الرجل وتزوج امرأة وتزوج عمده، لكن لم يتزوج قالت. فقلنا له لماذا؟ قلنا له لماذا؟ قال لأن السبب، نعم، لأنك منعتني من الثلاث، فنقول لا أنت من من الثلاث ومن الاثنين لانه في الحديث أو قالتها. فدل على أنك لا تجمع بين الزوجة. وعمتها أو خالتها لكن لو جاء هذا الشخص وتزوج البنت ولم يتزوج عمتها ولا قالتها، هل نحرم ذلك؟ لماذا لا نحرمه بالحديث قال نهى الرجل أن يجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وهو تزوجها الآن لأن علمنا أن النهي إنما جاء عن الجمع ولم يأتي النهي عن المرأة بذاتها من خالتها. هذا علمناه بالقرينة علمناهم بالفريق إذا على المساله الأولى التي قلنا لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الخمر ولا تاكلوا الربا فهذه تحتمل ان يكون النهي نهيتكم ان تفعلوا هذه الاشياء ثلاث سواء فيكونوا قوموا لو فعلت واحدا جائز هذا صحيح إذا لم يكن هناك دليل دل على تحريف كل واحد على حده لكن قد دل الدليل على تحريف كل واحد على حده فقد جاءت ايه مستقلة على تحريم الربا و جاءت ايه مستقلة على تحريم الخمر و جاءت ايه مستقلة على تحريم الزنا فعلمنا أنه محرم فعل الشيء مفردا و محرم فعله ايضا مجتمعا المثل الاخرى أنه قد يحرم الشيء مجتمعا ولا يحرم منفردا فيحرم أن تتزوج المراه و تتزوج معها عمتها لكن يمكن أن تتزوج عمتها لوحدها دون أن تتزوج هذه أو أن تتزوج هذه دون عمتها فيكون التحريم إنما هو على على الجميع لا على لا على الأفراد يمثلون لهذا بمثال يذكره أهل, أهل النحو مثال يذكره أهل النحو القول لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا مثال السور عند النحويين. لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذه لها ثلاث اوجه يمكن ان تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن ويمكن ان تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن ويمكن ان تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن التغيير كله على اي كلمه على كلمة تشرب فمره قلنا وتشرب اللبن بالجلد ومره قلنا وتشرب اللبن بالنصر نعم ومره قلنا وتشرب اللبن بالرطب هل تختلف هذه العبارات نعم لكل واحده معنا اذا قلنا لا تاكل السمك وتشرب اللبن فهنا حرم الجميع يعني حرام عليك ان تاكل السمك وحرام عليك ان تشرب اللبن لأنه قوله لا تأكل هنا فعل مضارع دخلت مزوج بإيش؟ بأنانية. فأنت منهي عن أكل السمك ومنهي عن شرب اللبن. هذا معنى. إذا قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنص فهو يدل على معنى آخر. وهو أنك ممنوع من, من الجمع بين مزنين. يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن في وقت واحد. لأنها موصوبة يكون معنى لا تأكل السمك وأن, وأن تشرب اللبن فنها على الجنب بين الابنين عن أكل السمك فقط اللبن إذا قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن اذا قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون هنا النهي النهي عن أكل السمك فقط وأن شرب اللبن يرني عنه لأنهم استأنس كلمة جديدة كلمة جديدة إذن هذه كلمة واحدة تختلف أحكامها باختلاف الإعراض تختلف أحكامها باختلاف الإعراض إذن على الحالة الأولى وهي حال الجزء لا تأكل السمك أو تترب اللبن يكون المعنى إيه؟ ها؟ أنهي عن الجميع نعم لكن نقصد به أنهي عن الانفراج يعني منهي عن أنك تأكل السمك أو تشرب اللبن ومن باب أولى إذا جمعت بينهم لكن إذا قلنا لا تأخل السمكة وتشرب اللبن فهنا منهي عن الجمع بينهما لكن لو سربت اللبن فقط جائز لو أكلمت السمك فقط جائز لا تأخل السمكة وتشرب اللبن يفهم منك أنهي عن أكل السمك فقط لكن منك يمكن أن تكرب اللبن نترك رقية الحديث الجزء الثالث الله تعالى عنه